Jālallāhu al-kabt al-bait al-haram, kiyām al-lās, wa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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسوء وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفَّ الله عنها والله وفُور حليب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 ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون